قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقرؤ وهو عليهم عما هؤلاء ينادون هؤلاء ينادون من مكان بعيد